قربني ليك قرب اكتر كمان وانا بين ايديك انا حاسه بالامان قربني اتقرب اكتر كمان وانا بين ايديك انا حساب الامان دانا طول حياتي وانا بحلم تبقى ليا بنسى حياتي TV لو مش Za